ان ماده هذا الشريط مكملة لسلسله وجزاكم الله خيرا والان مع الشريط الثالث ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عن عن إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبه مثلا بالنساء للثلاثة فهذا شيء من أخر أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي طيب كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال فأنه يعني يتوق يعني نعم يتوقف عن عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم نعم إلا في مشايخ أكثر وحنهم أكثر عنهم. أنا سؤال الآن هو مطلوب المثالات. إذا كانت التلميذ المدلس وروا عن ما شيخ لازمه وأكثر عنهم. هذا الآن بين الأمن المثال. عكس السؤال. يعني الآن ما يشيروي عن شيوخ إنه مشهورين. نعم. وهو يكثر من الرواية عنهم. إيه نعم. نعم. ويعنعل عنهم. نعم. فيقول حق الزهبي يتوقف عن عنتي إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح الثمان و... ومن يا أخواننا. ذكر جمعة وابي إسحاق ذكر ثلاثة. نعم. هذا موجود في مذلة إحدى ترجمات اللهم. نعم. مر علينا مثل هذه العبارة. أنا أقول ما أنتم في الصحيحات. نعم. بيع ثلاثة وأربعة. أنا رأي في الأعمش وأمثاله. سبق أن ذكرته مناسبة أخرى أنني أسلك عن عناته إلا عند المضايق. ترجع عليه عن عناته. نعم. كذلك أيضا مشيت من رواة السور عن ابي إسحاق. عن شيخه لأنه مكثر لأنه مكثر وأنه أيضا هذا الصحيح. فكرتم العلة بأنه مكثر هناك دعسجاج بروايات سفيان عن أبي إسحاق ولو كان قد عن عن. وإيه ما عن وذكرتم لأنه مكثر وهذا موجود في الصحيح الجزء الرابع تسع هذا الذي جعلني أضم كلامكم مع كلام الحافظ الذابي وظننت أن تكون قاعدة في من وصف بأنه مكثر لا قاعدة ما في لكن. قد يكون يعني لكل يعني حديث أو روايه دراسة خاصة هذا بدعة لك تذكرني به. إن, إن شاء الله. وقريب منه مسألة ابن جرير عن عطاء لما مشيت ابن جرير عن عطاء ذا قال قال او قال عن. فانا فأنا ايضا أيضا ابن جرير مكفر عن عطاء وهو له وكلام الشيخ في الثوري مع أبي الحارث. لا لا لا لا لا بد هذا نعم في تصريح تصريحكم بأن أنه قال إذا قلت قال ما. فأنا قد سمعت وعن وقال ما بينه كذبنا فرد نعم أه الشيخ إنها ليست فاعدة إنما ربما أنها لكل حديث مستقل ما نستطيع أن نجعلها فاعدا مصرا كلام عكس شيخنا أيضاً ما قال أمشيها إلا أن أجد يعني ما يضطرني إلى الرجوع لعن أنا وقفوا ما شاء الله. شيخنا يعني مشهور إن الكلمة رأيكم كان السؤال الأخير الذي بدأتوا بجهد نفهمه إن شاء الله. الجواب. إلا يعني قول العلماء بأن الروي أضر بمرويه من غيره في تفسير الرواية. فهل هذا في كل الطبقات سواء كان الروي صحابياً أو تابعياً أو من دونه؟ وسواء كان عالما بالفق والتفسير او لم يكن عالما ما هكذا الذي نعتقده نجين الله به انه لا فرق طبعا هذا ايضا كما يقال ليش على عمومه ما من عام لنو قد خصه هذا مقيد اذا لم يكن هناك ما ينفي هذا الكلام يعني ولو كان عالية طبقة كراوي نشترط لا يكون هناك ما يعاني وهكذا وأن تنازل نفس الشرط هذا السنة مبينة مبينة. مبينة. أن يخرج عن القادة العامة أو عن السنة المطردة أن يخص من يحب حبا جما بسلام خاص وأنا أرى أن هذا غير معتاده الناس ويذلك كثير من الاخترام الناس <تصفيق> <تصفيق> وخير الهدى ودى محمد عاصل ولا بعش أن يكون أشريك متفرقة لأنه بحوثا أستاذي يجب أن تكون هادئة ومتسلسلة ذكرتم أن مجهول العين أن الرجل لو روى عنه راويان كل منهما ليس في مرتبة الاحتجاج والقبول إنما هو في مرتبة الشواهد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 هل هذا الكلام صحيح حفظكم الله ما مر علي مثل هذا الكلام وانا فكرت فيه واذا جاز لي ان اجيب على الفور فما ارى ان يعني هو القول الشابخ ان ثمت فرقا بين ان يكون الراوي هو الابن او ان يكون هو غير الابن ما دام ان كل منهما ثقه هذا من جهة, من جهة أخرى أنا لا يتبادر لي حينما يستعملون هذا مجهول العين يعني إنه بحق معدوم ما دام أن الراوي عنه ثقة ما أظن أن هذا هو قصدهم حينما يقولون إنه مجهول العين ولو روا عنه ثقة إنه كالمعذوم لكن من ناحي الحديث يصلح هذا الاستلاف. هنا بايرد شوالي أنا هل حقيقة في ما من دراستك لهذا العلم الشريف أنهم يحكمون عليه كأنه معدوم يعني مع أن الراوي الذي حملني على هذا لما رأيت الحافظة التقريب إذا روى عنه ابنه حفيده ابن أخيه في أكثر ما وقفت من التراجم وأنا بصدد التعليق على التقريب وصلت الحمد لله الآن إلى ثلثه ماشا الله فإلى نهاية حرف السين منه رأيت أن أكثر ما يكون من ذلك يقول عليه مقبول وفي ترجمتين فيما أذكر فقط قال عنه مجهول هذا برك الله فيك كان يشتقيم لو أننا لم نرى كلا نمعا أنه يقول أيضا مقبول في من يكون الراوي عنه ليس الابن ولا الحفيد ولا نحو ذلك. كان يشتقيم هذا. دي. هذا أولا. وثانيا، فأنت الآن ذكرت أنه نقض هذه القاعدة التي اشتقت في ذينك من من متابعتك إياه في صنيعه. نعم. انتقضت هذه في ترجمتين اثنتين إذن هاتان الترجمتان كتراجمة أخرى كثيرة وكثيرة جدا حسب منهاجه الذي وضعه في مقدمة تقريبه واخل بهذا المنهج في عشرات الترجمات الذين يقول في كل منها مقبول وحقه أن يكون فيه مجهول لأنه يكون الراوي عنده واحد إذن شخنا مسألة مجهول العين ليس معناها الشك في طبعًا. وجوده لا م. لا ليس معنا الشك في وجوده حفظكم الله وهي كذلك أيضا بالنسبة لعمر بن علي المقدمي وقد ذكرتم أنه إن صرح بالسماع فهو كذلك ليس في مرتبة الاستشهاد وجدت في السلسلة الصحيحة برقم سبعة ومائتين في حديث كان يغير الاسم القبيح عليه الصلاة والسلام كان يغير الاسم القبيح بالاسم الحسن رأيتكم صدرتم الكلام به ثم أتيتم له بمتابعات وشواهد نعم المتابعات هي حجة في ذاتها لكن لو فرضنا شيخنا أنه بمرتبة المفروض لا يفيدنا الفرضية أنا أجيب جواب إذا افترضنا يسألني شائل سؤالا أقول هذا وقع قال ما وقع لكن نفترض أنه وقع أقول لو أفترض أنه لو أفترض أن الجواب كذا طيب أنا أكتب كل مثل الفرصة حضرت الله الآن لكن ما الفائدة من الفرصة لكن أقول أنتم شخنا وط... يعني جعلتموه في أول ال... في أول طرق الحديث فلو كان مطروكا كيف يعني صدرتم الجلال به قضية تصريف لا يلاحظ فيها فقط هذه الجهة التي أنت الآن تريد أن تقول أن الأصوب هو عكسها قد يلاحظ مثلا مثلا مثلا يعني من باب التقريب أن يكون الراوي لهذا هو الإمام أحمد ويكون الراوي لتلك المتابعات كالطبراني والبزار وغيرهم ممن هم دون الإمام أحمد في الطبقة بمعنى أن هنا المرجحات تقابلت أقول هذا كمثال ولكن الواقع وكان الكتاب عندنا ربما يعني يساعدك علي أو يساعدني عليك بارك ولكن بارك على كل حال هذه مساعدة في معرفة الحكم من تباعد فيه إن شاء الله الحمد لله بارك الله فيكم حي كمار طيب أيضا بالنسبة لسؤال سابق في مسألة قول التابعين من السنة كذا رجحتم أن له حكم الوقف بمعنى أنه مقطوع أي من قوله فلماذا نقول له حكم الوقف إذا نقول موقوف عليه لأنكم في الإرواء في الجزء الثالث سفحة 41 قلتم له حكم الوقت وواضح منه أي يعني وقت الصحابي لا وقت التابعي المخطوع عليه حضرتك الله لكن الجديد علي الان أوه. أوه. أوه. ان انكم في الاروا جعلتموه بمثابة الوقت ما وقت الصحابي قلنا وقت الصحابي لا قلتم له حكم الوقت يعني حضرتك والله انا بقول هذا لماذا لا يقال موقوف شيخنا لماذا من يقال موقوف ونترك حكم الوقت الجزء الثالث من الروا الثالث ابو عبيده الارواض الآن إذا قيل برباهولام بشنده عن سعيد ابن المسيب أو المسيب قال كذا فقال قائل هذا موقوف فقال قائل هذا موقوف نجد سمع الأرض لا ليس لكن لو قال قائل الله حكم الوقت هنا الإشكال كأنه لو قال قائل الله حكم الوقت علما هنا يعني يفيده شيخنا طبعا كلام صاحب المنار أوه. روى الأسرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم النطير أن يجمع بين المغرب والعشاء فقلتم شيخنا حذبكم الله لم أقف على سنده لأنظر فيه ولا على من تكلم عليه وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعين وقول التابعين من السنة كذا في حكم المرقوف للمرفوع بخلاف قول الصحابي ذلك فإنه في حكم المرفوع هل شو يا ابن؟ أكل وغو. على عدد التابع مش على الصحابي هذا نفس الكلام وأيضا أبس هذا الكلام, أين؟ الكلام. هو نعم هو نفس الكلام هو لكن هذا. السياق شيخنا جعلني أقول مقارنتم بينه وبين الصحابي المقابلة بين الوقت والرفق المقابلة هذا شيخنا هذا مهزوم بس يعني أنا قلت أنه لسان الحال أنت أبغل لسان المقار نحن منقول هنا هذا موقوف يعني مقروع على هذا الإنسان على أبي سلمة يعني سمت شيخنا طيب في عندي سؤال إضافي على عيودك نوعا ما صندق. يعني شيخنا الآن لا فرق بين أن يقول أبو سلم عبد الرحمن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين أن يقول إن من السنة ماذا بارك أيوة هو الذي أوقعني في الإشكال شيخنا المقارنة بين لا حكم الوابلة المقابلة هذه قلت إذن قول الصحابي لا حكم المرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالتابعي لا حكم الوقف أي إلى الصحابي لا. هذا المقابل الذي جعلتني لا هنا لا يعرض هذا حفظكم الله يا يعني شيخنا كان تقولون أنه هذه فتية منه وليس في روايقا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شكه كذلك بارك الله فيكم م. في مسألة تعارض القول مع الفعل م. رجحتهم آه أن الفعل إذا تعرض مع القول في الفعل الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة وهذه مسألة أنا أريد أن أصوضح فيها كثيرا لأن لي لم يكن هذا الترجيح هكذا أنا سأسوق وقيد كلامي ما تفضل نعم اهتمامي بهذه المسألة لأن لي مؤلغا في كتاب خفائص النبي عليه الصلاة والسلام فأحتاج أن أعرف هذه القاعدة بوضوح التي حصلوا عندي أطلع. تتحرر عند هذه القاعدة بوضوح من أجل إذا ترجحت ألحق الأشياء الأخرى نفع الله بك بارك الله فيكم وإزاكم الله خيرا فرجحت محافظكم الله أنه إذا تعارض القول والفعل ولم نعلم المتقدم من المتأخر فالفعل الخاص بالأم بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام العم الأمة. تمنيت أن يكون هذا القيد في الأولي هو هذا الذي أنا أعني حفظكم الله طيب. الآن بقي عند الآن إشكالان حول هذه نعم. قول العلماء إن الخصوصية لا تقلق بالإحتمال وقول العلماء إن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لا يفعل الخصوصية وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكذلك قولهم أن الجمع مقدم على الترجيح فهل هذه الإشكالات التي ذكرتها الأخيرة تغير شيئا في القاعدة؟ لا فقط لا تغير أما أن الأصل هو عدم الخصوصية فهذا الامر لا يناقش فيه عالم أو بقيه لكن متى يقولون هذا يقولون هذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ لبعضهم أن هذا الفعل خاص بي عليه السلام فيرد عليه هذه القاعده أما حينما يكون هناك فعل من الرشون عليه السلام ويكون هناك قول يعارض الفعل ولنحدد الآن النطاق ولنقول أن ذلك القول لا يمكن أن نتصور أن يكون قبل الفعل أولا أو أن يكون نصا يمكن الجمع بينه وبين الفعل إذا جهلنا التاريخ إذا جهلنا التاريخ جاء في الامس القريب مثال مثلا في أمر يخالف فعلا عن السباب في أول الأمر أنه ليس بوجوب وإنما لإسلحبه أو لعمل المثال كان معكوسا تماما نحي يخالف على الرسول فقيل بأن النهي يؤول للتنزيه، وكان جوابي هذا جمع مقبول في علم الأصول لكن بشرط معرفة التاريخ أما إذا لم نعرف المتقدم من المتاخر، القول هو المتقدم أم الفعل؟ جاهنا ذلك رجعنا إلى القاعدة الأخرى أيضا التي تقابل القاعدة التي ذكرتها والتي ناقضها فيها بالقيد الذي ذكرته أنا آنفها ألا وهو أن يكون هناك فعل صدر من الرسول فالقاعدة أن تكون فريعة عمه ولا يسمع قول من يقول بأن هذا خاص بالرسول أو لعله خاص بالرسول فنقول له كما عن ابن عمر اجعل لعله عند ذاك الكوكات هذه القاعدة أنه إذا اختلف القول مع الفان قدم القول على الفان أيضا بالخائد الذي ذكر في الأمس القريب لا يمكن الجمع لا يمكن الجمع ففي هذه الحالة ما هو الإشكال الآن بالنسبة لما فرحته الآن نحن لا نمكر أن الأصل فيما فعله عليه السلام أن نختلف به لكن البحث هناك فعل ويعارضه قول ولا يمكن الجمع بين هذا القول وبين هذا الفعل بوجه من وجوه التوفيق التي أذكر أنا بمثل هذه المناسبة أن علماء الحديث جزاوه الله خيره ذكروا أكثر من مئة وجه يمكن الجمع بين الاحاديث المتعارضة فإذا عجز العالم الفقيح عن التوفيق بين قول عليه السلام وبين فعله لا مناص له في ذاك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 هناك حديث من فعل صلى الله عليه وسلم ليس حديثا واحدا بل احاديث كثيرة وكثير منها حديث صحيح الاسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وفي المقابل عندنا نواهي عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائما اختلف العلماء هنا بعضهم سلك سبيل التوفيق وقالوا النهي يثمن على التنزيه لماذا لكي لا يعطلوا دلاله النصوص الفعليه أن الرسول شرب قائم وهذا لا شك فيه لكن أنا وجدت شيئا يمنع من مثل هذا التأويل تاويل النهي بحمله على التنزيه ذلك هو ان الإمام مسلم لما روا حديث انس مالك بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما رواه ايضا بلفظ اخر ذا جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما قلت لا انهي حديث هذا ونضع نقطة حديثيه تدريها دائره في وسط النقفه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اه <المرن. تصفيق> قلت يمكن تاويل النهي للتنزيه لكن زجرة أشد اشد هكذا ايضا لا انسى انا ايمتي انا بقول مش مش مستمدا بكل اخلاص وصدق لعلي واه أنا أفهم أن زجر أشد منها، فأنتوا معي فيها. أنا شو زوج عبدك يا أخوك؟ العربية أيضا عندنا. فيكم الخير والبركة. الذي أظهر هذا الذي ذهتم إليه؟ آه، برّي شرافي؟ هذا الذي يمدوني والله عالم. لكن عندي أخرى لا خير من الأولى. زجر عن الشرب قائما. ما نجد في كلام الفقهاء الذين يجمعون بين النهي والثال؟ لان هذا النهي للتنزيم لا نجد في كلامهم زجر للتنزيم هذا يقيم هذا يدعم هذا ان هناك حديثا آخر صحيحا في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما قال له يا فلان أترضى ان يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك الشيطان ترى يمكن هذا أيضا تأويل التنزيق؟ أنا لا أفقه أنا هذا لا أفقه لكن أيضا أمر ثالث وأخير قال له قئت قئت هل هذا في التنزيق؟ هذا في إزعاج النفس وتعريضها لبعض المشاكل المعوية والمعدي الى إلى آخرين فأنا اجتماع هذه القرائن الثلاثة تمنع من تأويل قوله عليه السلام بسبب فعله الذي لا شك فيه وبخاصة أن هناك حديث من عباس في طعام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائمة زمزم قائمة وهذا في آخر حياته وهذا يساعد القائلين بالتنزيه أكثر لأنه متأخر ومتأخر لكن هنا يريد أحد أمرين أولا إما كما يقول بعض هذه خصوصية لماء زمزم لأنه ماء مبارك مشفن عن المياه الأخرى وإما أن يكون الأمر كما أزعمه, أزعمه وعني ما أقوله أن هذا كان لشدي الزيحام أيضا ولأن من تواضع الرسول عليه السلام وكرم خلقي كما جاء في سيرتي في حجتي عليه السلام عبدالله بن خدامة أو بن نبي خدامة صحابي يصف كيف كان الرسول يمشي يقول لا فرد ولا إليك إليك وهو يمشي بين الناس مش مثل أمراء آخر السماء لا فرد لا إليك وهو لما جاء ليشرب اشارع طريق الأمير خالد هنى بشرب ماء زمزم لا جهام مختواري طرازم الى اخره بعدا ان شربه ماء زمزم هو ايضا لعذر كما ان ذلك ممكن ان يؤول بمثله في بعض الاحاديث التي صحت انه شرب قائما كما هو في سنن الترمذي انه جاء الى قربة معلقه فحل ويساها وشرب منها قائما تنزيلها في شيء من الحرج فالشرب القائمة إذن لو فرضنا أن هذه الأحاديث القولية لا أعذر فيها للرسول عليه السلام نقول انها خصوصية ونحن نتبع أمره أو ناياه لكن نرى أن بعض هذه الأمور يمكن تأويلها فمن اختنع معنا بتأويلها فبها ونعمد ومن لا انتعين معه أخيراً القول إذا لم يمكن توسيخ بينه وبين الفاعل القول مقدم الفاعل قاعدة كما علم فاعل الرسول إذا لم يعارضه فهو قزبتنا وأشقتنا فيه هذا هو جوابنا ونصب لنا ولكم التوفيق هنا شيخنا من الفاظ الجرح والتعديل أحيانًا يقول الفراوي يسرق الحديث وأحيانًا يقولون كذب وأحيانًا يقولون وضع في الراوي ولا في الرواد لا في الروح يعني من الفضل جرح على التعديل أربطاً أعرف الفروق أو الفرق بين هذه العبارات بارك الله فيك وفيك بارك أما قضية سرق الحديث فهو بلا شك في نوع سرقة في نوع سرقة لكن ليس كذاك الوضع <تصفيق> الذي يختلق الحديث من عنده كمثل شو اسمه غياث بن إبراهيم ولا إبراهيم بن غياث الذي الذي زاد <تصفيق> لا سبق إلا في خصف ولا غياث بن إبراهيم غياث بن إبراهيم هذا عالم فاضل وكان يجالس الملوك في زمن المأمول ابن هارون الشيد وكان هذا الخليفة له هواي خاصة في تربية الحمام اللي يسموه الزاجل آه. هذا كانوا يستعملونه محل البريد السريع اليوم له تربية خاصة الآن في صددها فلما رأى الخليفه مولعا بتربيه هذا النوع من الحمام أراد أن يتقرب إليه ولو من على النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا صحيحا فيه ثلاث ثلاثة أنواع من الحيوان فزاد هو رابعا الحديث الصحيح قوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر هذين ثلاثة فزاد هو أو طائر أو طائر إرضاءا أو جناح طائر؟ يريد الطائر يعني أو جناح؟ ما أنا جناح؟ أنا كلها ما نختلف في هذا لأن الجيادية موضوعة. إن كان جناح أو كان طائر. المهم فعرف المأمور من كياشته وعلمه وهذا في الحقيقة من فضائل الحكام الأولين يعني. ليسوا كحكامنا المتأخرين، ما يعلمون شيئا عن أمور الدين تواخذ. إنما السياسة والسياسة الغربية. المهم هذا فقيه وعالم، وجلس في مجلس أهل العلم والحديث، لما سمع هذه كشفها فورا، وجمع بين. المعرفة والعلم والانتصار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والغير عليه من جهة وسياسته للشعب من جهة أخرى فماذا فعل إنه قدم إليه كيس فيه دنانير هدية مالغة ومن جهة أخرى طبعا قدم إليه الغلام الغلامة والحاجب الذي لديه انه اعطوه كذا ولما خرج قال مسمعا لمن حوله اشهد ان قفاك قفاك لانه راى على الرسول عليه السلام القص هذا مختلف اما السارق فيروح حديث غيره ويركب له اسنادا وقد يكون الحديث صحيحا وهذا يقع كثيرا هذا نوع يعني شو في عموم خصوص بين الامرين يعني ليس كل وضع سراقا ليس كل وضع كذابا ليس كل وضع سراقا أو شارخا لكن السارق هو يضع لكن ليس من الضروري أن يكون موضوعه مختلقا وإنما رواه غيره ولو بالسنة الصحيح فهو يركب له إسناد من عنده قد يكون الإسناد كله مختلقا وقد يكون رواه عن شخص لم يسمعه منه ثم يكون من فوقه من سند اخر الصحيح وهكذا اظن الان تكلمنا عن السارق الذي يشرق الحديث وعن الذي يضع ويشك عن الكذاب. الكذاب. الكذاب كذلك الكذاب لفظ مطلق لكن لا يدخل فيه أنه سارق مثل وضع تماما لا يدخل فيه أنه سارق يعني الشارق أخص من الكذب والوضع، لكنه يشاركهما شيخنا أنا وقفت على كلام لابن عدي بالكامل وكذلك للسخاوي في فتح المغيب أيوة. فهمت من كلامهما أن السارق هو الذي يأخذ الحديث الغريب الذي ينفرد به راون من الرواه ويرحل الناس إليه من أجل هذا الحديث الغريب أو الفائدة التي ليست عند غيره فيأتي هذا السارق ويثب على هذا الحديث ويدعي سماعه إما مشاركاً لهذا الذي انفرض به أو عالياً عليه وأما الكذاب هو الذي يعني يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى وان لم يكن غريبا حتى وان كان مشهوراً هل هذا القول صحيح؟ هو صحيح؟ رحيل لكن ليس بمعنى الحصر ليس بمعنى الحصر يعني ليش شرط الحصر نعم ليش شرط الحصر في السارق أن يكون من الغرائب غريب مم. نعم ما هنا نعم. الشيخ علي حفظه الله قدم سؤالاً وأدرجه وهو مدرج <تصفيق> <تصفيق> جميل <تصفيق> يقول هل يحكم على حديث السارق بالضعف أم بالوضع فإن كان بالضعف هل يشهد به يعني إذا كان الحديث فيه أن يشرق وليس له يعني شواهين، آه. آه بداهة أنه يحكم عليه بالضعف بدون أي إشكال، لكن فيه سؤال هل, يخكم عليه هل يحكم عليه بالوضع؟ يحكم عليه بالضاع أم بالوضع؟ قلت بالضعف قلت بالضاع بلا شك. أما قد يحكم عليه بالوضع بالنسبه للقرائن يعني لأنه قد يكون الوضع. كما ذكر بنيسو الغريب على شيخ مثلاً وقد يكون باختلاف سنة لكن ربما المثلنا يصح يقال فيه لأنه موضوع أما ابتداء يحكم عليه بالضعف فونا واحدة. أو نواحٍ وبالتالي وعلى ضوء ذلك لا يستشهد به لا يستشهد به وأصلاً يعني كما قلنا ترقى من غيره من غيره أو الموضوع السريقة سرقة التدريس يعني منكم عن كلام الهيثمي الهيثم يقول في مجمع الزوائد هيوه. 33 على حديث أبي أمامة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك فقال يا محمد اشهد جناز معاوية بن معاوية المزني فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في سبعين ألفا من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعنا حتى نظر إلى مكه والمدينة فصلى عليه رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم وجبريل والملائكه فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية بن معاويه المزني هذه المنزلة قال بقراءة قل الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا الحديث قال الايثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا الحديث قلت الهيثمي ليس هذا بضعف الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذه فأشكل علي فهم عبارة الهيثمي فاستوضح عن مراده في هذه العبارة أهمت عبارته آه، ليس هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان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 قد يكون دون بقية فهيكون عنده من فوق وإذا كان هو فوق بقية لنهذا ينبغي أن نظر فيه هي هذا الكلام شيخنا عبادة الإحسان قال: إنه يطرق الحديث على الهيثم يعني أن طبعي. هذه الكلمة ليس منها هذا تمرير. يقال إنه يطرق هذا الحديث إيه. ملاحظتك هذه تفتح لنا سؤال آخر أن نراجع ترجمة نعم المزروحين، ها؟ في المزروحين اللي بنحبان ننظر لفضه، أينه؟ وأينهم في غيره؟ وليس غز ضهان بنحبان أو شخالك تبنى أيضا لعل في النسخة في فيها في مجمع الزوائد فيها تصحيح وأن الصواب ليس هذا يضاعف الحديث، ليس مثل ليس هذا بضعفه. وليس هذا يضاعف الحديث يعني مع قول ابن حبان هذا فإن هذا لا يضاعف الحديث علّى لأن الحديث مثلاً موجود من طريق أخرى وهذا سرقه وكونه سرقه شيء وكون الحديث ثابت من جاء أخرى شيء آخر شو الفرق إن هذا كفينه وبين بخية هنا فضل فضل أقول الطبان في ثامن برقم 7537 برقم 7537 حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمر ابن حريز سكسك الحمصي حدثنا بقية ابن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي إمام قال أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الحديث الله صدق الموع إذا إنه العلم من فوق واضح الجواب واضح جذاب الأخير ومع ما واضح الجنة ما واضح المغامرة العلم وما لا علم يا أخوانا أن هذا الحديث ليس له صحة هو من أصله صحيح وهذا الإسلام من جملة الأسانين التي رويا به, به هذا الحديث المنكر لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب إلا على ملك الحبشة النجاشي المسمى بأصحمه ما يعني لو كان السارق أنزل من الضعيف أنزل الآن من بقية المدلس لا يكفينا الواقع بلاش فرويات <تصفيق> <متحد> <متحد> هذا الذي كما في المثال هذا أنا أكلم في المثال الذي قرأه الشيخ مشهور المثال سبق الجواب أنا أقول ما, <متحد> ما واضح لي جوابكم أنت، مع أنت، عليه كوي لكن أنا وضح لي سؤالك أنك تعكس الواقع لا. ولذلك قلت دعنا من الفرضيات أما جوابي عن هذا الواقع نعم هو أن الذي تهم بسرقة الحديث هو دون العلم المعهودة في أساليب الحديث ألا وهو بقية دونه. هذا هو إلى إلى تبراني. رمى إلى تبراني من بقية. أي؟ فنحن نبدأ بالعلم من فوق مش من تحت. نعم إذا عل... العلم الذي كنت أفهمه الآن أنه يقال هذا أضعف وأشد ضعفا من بقية هو الذي يحمل ما يحمل بقية. أنا ما قلت هذا. الله مستمد شيخنا ان لو في وضع مثلا شيخ اتبرنا وفرضنا انه وضاع ترجع للقرضية ترجع حتى هذه المسألة شيخنا تقابلنا في, في الكتب لا ليش لكل حديث حديث واذا عطل في اليمن هاجئين مرة ثانية هاتف عنها لا ليش عندك الهاتف عندك الهاتف يعني اذا كان هذا انزل الوضاع انزل فمستمل انه يعني وضع الحديث وصلنا هذا المدلس نفترض الجواب على نتش القاهدة ومستمل انهم انتماء لا نقول فرضا يكون هو المتهم ونشبهه. نعم. ولهذا الذي أشرت إليه سببه من سهولة ورود المتابع لمن في ها. آخر السنة من لمن تحت. من تحت نهى. هو كذلك. طيب بارك الله فيكم. لا. هل هناك فرق بين قولهم هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع بلا. هناك الفرق. يسرد الحديث الذي يقيل فيه غالبا. أن يكون في اسنده رجل قد روميا بالوضع ولا يشترط هذا الشرط في الحديث الذي يقيل فيه أنه باطل لأنهم في الغالب يعنون بطلانه من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث معنى الحديث فهو باطل مجد وقد يعنون من ناحية السند أن يكون الذي روى هذا الحديث بهذا اللفظ يروي عن إمام من ائمه الحديث لنفترض كالإمام الزهري مثلا والإمام الزهري له من التلامذة ما لا يحصى حدده لا يروي أحد منهم عن هذا الإمام الزهري هذا الحديث وينفرد عنه بروايته ليس رضع أو كذاب وإنما ضعيف أو له مناكير كما يقولون فضلا عما إذا كان منكر ينفرز عنه بروايته ليش وطاع أو كذاب وإنما ضعيف أو له مناكير كما يقولون فضلا عما إذا كان منكر الحديث إلى آخره هنا أيضا يطلقون ربط باطل نعم نعم مستبع جدا أن يخفى مثل هذا الناس الحديث وبهذا المتن الزهري سعيد من المسيب عن ابي هريره مستنكر جدا أن يخفى على تنامذ الزهري المناجمين له والمكثرين من الرواية عنه ثم ينفرد رجل قبيب ليس له وزن في العلم وفي الاتصال في الألم الحديث وبالالتصاق أو الاختصاص. من الإمام الزهري في مثن هذا يقولون إنه واحد من ما شاء الله حتى وإن كان المثل ليس فيه ما يخالف القواعد ما شاء الله أي لو تبع الشيخنا هذا الضعيف عن الزهري نفسه في نفس تب... المثل الذي ذكرتمه لو جاء متابع أيضاً عن ضعيف آخر آه. لنفس المثل هذا ونفس الأثناء تقبل ي... تقبل ولا الحديث يعني الحديث يقبل في هذه الحالة إذا الضعيف تبع ضعيف آخر عن الزهري ما. ما يقبل بنفس العلة الأولى في هذه الحال لا هذه الحال لا أما إذا كان يعني المروي عنه ليس بهذه الشهره مم. وبكثرة التلامذة مم. يعني ملاحظات عملة الحديث الفقهاء بحاجة إليها وش العلماء الحديث بحاجة لها رأي أنه عندهم دقه نظر ما شاء الله بارك الله, الله. شيخنا من جملة ال. الأئمة الذين أحياناً يكون لهم كلام في الجرح والتعديل سألتكم عن بعضهم البارحة والليلة إن شاء الله أكمل بقيت سؤال كان فاتني وأنا أقول معك إن شاء الله بارك الله فيكم مثل الطبراني أحياناً يسوق الحديث ويتكلم في الإثناد على رجل يقول واتطة هل تفسقوا في ذلك يقبل؟ هل يقبل؟ إذا لم يكون له آرد شو اسمه هذا؟ محمود بن عبد الحميد ودي حماية, دي حماية. هذا نحن اشتدنا من توثيق الخبراني له في المعجم الصغير كذلك لو تلميذ الراوي قال حدثني شيخ فلان وكان ثقة وهذا التلميذ ليس من المعروفين بال ليس كذلك ليس كذلك فذلك شيخنا العقيلي او كيف لا اذا ورثه العقيلي واذا جرحه اذا فرض بالتجريح ها عكس اي انا سالت اذا فرض بالتجريح اذا هل في جوجل اي ما هو متشدد سبق الجواب <تصفيق> طيب وكذلك ابن العماد شذرات الذهب أحيانا ينفرد ابن العماد ما عرفناه حافظا عرفناه مؤرخا طيب السمعاني في الأنساب. السمعاني لا بأس به لكنه نقال على كل حال لو انفرد بكلام في الترجمة وما وجدنا ما نقل عن أحد ما وجدناه أولو. لم ينفرد راو عنه نستأل في توثيقه ونوفقه لذلك بحشل صاحب تاريخ واسع يقبل والحاكم والترمذي مين الحاكم والترمذي لو انفرد الحاكم, الحاكم أبو عبد الله أبو عبد الله الحاكم صاحب المصدري إذا وسخه إيه نعم هو محجور في بحثي في التساهل مع ابن خزيمة وابن حبذان هو يوصف كثير من المشهودين بل ولعله يروي ويصح لهم مع تصريحه بأنه مجهول الحال في المستدرك. وهما أحسن حالا منه؟ الحاكم أحسن حالا من ابن عباد. أحسن حال من عباد الحاكم؟ نعم. ما شاء الله. لكن ليش أحسن حالا من ابن خزيمة؟ إذن ابن خزيمة؟ فالحاكم, فالحاكم فالحبان نعم. بارك الله. هي كذارة. محمد بن محمد بن الرادي آخر قول فيه يستشهد به أو لا يستشهد به؟ محمد بن حميز الرازي من شيوخ من جرير الطبر تفسيري نعم. نعم نعم ما يحضرني الآن جواب هو حافظ المتح ها حافظ المتح الحافظ يعني يترزيب له بضعف وحافظ حافظ نعم لكن هذا في منزل منزلة ضعفاء الذين يستشفد بهم ام في منزل متروكين المتهمين الآن ما في ذهني شيء. الذي جعلني أسأل. يمينا بيخي من أول. هو واتهمه بالكذب يا شيخ. التهمه بيش؟ بالكذب. بالكذب. نعم. تهمه أبو حاتم و أبو زرعة و محمد المسلم بن واره الرازي يلتهموه. آه. وحسن من حاله الإمام أحمد وأحمد معاين. آه. حسن من حاله. لكن هو رازي خوارجي، وبلديه، والبلد أعرفه بلديه. الذي لفت نظر لهذا أن وجدت بعض المواضع تمشونه وبعض المواضع تذكرونه بالترك وتمام. يمكن ب محل التمشي يكون في القراءن <تصفيق> شواهد نعم. بارك الله فيك. وصيغ فضارة. ما شاء الله. شيخنا في هذه الأيام الطلبة يندنون حول مسألة الحسن الغيره هذا ليس مذهب المتقدمين إنما هو مذهب المتأخرين. فأردنا منكم كلمة في هذا الصدد لا سيما ونحن نعرف كلام الإمام الشافعي في باب الاستشهاد بالمرسل متى وكلام الإمام الترمذي وهم يجبون يقول الشافعي أصولي والترمذي المتفاهل الله وأحد الله والله الله الله بارك الله فيهم الله أكبر. يعني هو هكذا جوابهم إذا قلنا هذا العالم كذا قال هذا أصول والثاني قال هذا متفاهل قلنا بعض العلماء يقولون نروي الحديث على ثلاث أوجه منها العمل به ومنها المعرفة والتحذير منه ومنها لل... لل... للاستشهاد او الاعتبار فيقولون يعتبرون اذا كان هناك رواية صحيحة او حسنة لذاتها مع هذا الضعيف فكلمة منكم ان شاء الله عطون لل... كلمنا خيرا كيف يقول مثلا قلنا لهم مثلا ادار قطن يروي كثيرا عن بعض الرواح يذكرهم في كتبه ويقول يعتبر به ولمام احمد خالف ابن الهيعة انما يعني اكسب حديث لا يستدل به او لا اعتبر به وغير ما يخطر الرواة بأنهم على ثلاث أوجه الاعتبار فإذا قلهم ذلك يقولون الاعتبار هنا معناه أن هذا الضعيف يشهد له صدوق أو ثقة أما ضعيف يشهد له ضعيف آخر فلا هذه كتب يا شيخ أليفة في هذا العلا الأخوة قد اطلعوا على بعضها المقصود يا أخواني هذه حدثة في الحقيقة أمضر دعوة بعمه والحديث بخاصة إنهم يريدون أن يضعوا قواعد وأصولاً حديثة وجديدة لعلم الحديث ويكفيهم بهذا أنهم يقعون في مخالفة قوله تبارك وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وسائد مصيره فهؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين لا يمكن اطلاقا لأحد من أهل الإسلام ما نتكلم عن الكفار لا يمكن لأحد من أهل الإسلام أن يأتي برأي جديد سواء كان فرعا أو اصلا قاعدة أو فرعا من قاعدة لا يمكن لأحد من هؤلاء أن يأتي بشيء يخالف فيه المسلمين لأن الله عز وجل يهدد هؤلاء المخالفين بما سمعتم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وسائل وخيره. الآن من المعلوم في علم الحديث وعلم فصول الفقه أيضا أن الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف ثم هناك تقسيمات أخرى لسنا الآن في صبادها فلو أن إنسانا ما من هؤلاء الشباب المحدثين اليوم المغرورين بعلمهم والصحيح بجهلهم لو قالوا ما في عندنا إلا صحيح وضعيف ما في عندنا حديث وصف حديث حسن وبخاصة إذا مقسمنا الحسن كالصحيح إلى حسن لذاته وحسن لغيره هذه التقسيمات يزعمون أو يريدون أن يزعموا أننا لا نعترف بها فشملهم الآية السابقة شاققوا خالبوا سبيل المؤمنين فشاققوا الله والرسول بذلك هذا من, من, جهة من الجهة الشرعية من الجهة الواقعية لا سبيل ابدا لمخالفه هؤلاء العلماء لأن أي علم ينضي عليه قرون وقرون والعلماء يتتابعون في البحث فيه لا شك انه ياخذ قوة وياخذ دعما من المتاخر دعما للمتقدم فاذا ما جاء انسان يريد أن يضرب هذه الجهود كلها هذه السنين بل هذه القرون هذا رجل احمق هذا رجل كاي لو ضربنا مثلا ماديا لو أن رجل احمق وهذا لا وجود له في الماديات ما أدري ما أقول مع الأسف أو مع الفرح لا وجود لمثل هذا النوع لكن مع الأسف الشديد لا وجود في المعنويات في العلوم هذه الشريع مثل هذا الذي يأتي برأي جديد في هذه العلوم كمثل إنسان أحمق له غرام في الابتكار والإحداث فهو يريد الآن أن يبتكر طائرة لم يسبق لها فهو لا يعرج على هذه الجهود الجبارة وقول ما شئتم من أمثله هذه المسجلات مثلا وهذا الجهاز الذي يسموه اخيرا بالحاسوب لا يقيم وزنا لجهود هؤلاء الذين توفروا على خدمة هذا المخترع او إنما يريد أن يبتكر جهازا يسفق كل هذه الجهود وهذه الخدمات هذا بيكون مجنون هذا يكون مجنون لكن مع الأسف أقول في الماديات ما نرى مثل هذا الإنسان لكن نراه مع الأسف الشديد في العلوم في المعنويات هذه أقول الواقع بعد ما عرفنا منهج الشرع أنه ما يجود لمسلم أن يخالف سبيل المؤمنين في أصول الحديث أو أصول الفقه أو اللغة أو ما شابه ذلك لكن الواقع يكذبهم أيضا لا يمكن أن نصنف الناس هذا يؤخذ بقوله وهذا لا يؤخذ بقوله هذا يؤخذ بقوله بثة وهذا لا يؤخذ بقوله بثة لا يمكن هذا التصنيف على فرض أنه بدنا نجعله من حديث إما صحيح فقط أو ضعيف فقط لابد في هناك ناس مراتب ودرجات قد يكون مثلا شخص في منتهى الضحظ هذا لا يستشهد به تعبير علماء الحديث لكن شخص آخر صالح مؤمن صادق كيس عاقل قطن إلى آخره لكن بسبب انشغاله بعلم ما ضعف حفظه في علم آخر هذا لا يصح طرحا إذا ما روى في علم آخر يستأنس به ويستشهد به وعلى هذا جرى علماء الحديث ولذلك أنت بارك الله فيك بتذكر هؤلاء هل يريدون أن يأتوا بمصطلح جديد أم هم يؤمنون بالمصطلح المقرر في علم الحديث فإن أعلنوا الأمر الأول نفضنا ايدينا منهم وإن قالوا لا نحن مع علم الحديث لكن الأراء مثل ما ذكرت عنهم أن هذا اصولي وهذا شافي وهذا أحمد ولا آخره نسألهم الآن من فصول أو كما يعبرون في علم المصطلح من علوم الحديث المتابعات والشواهد وخجاء في كلامك شيء من هذا كلام ماذا يقول في المتابعات والشواهد والمثال الذي نقلته عن إمام أحمد في ابن الله هو, هو الذي حملهم في وضع هذه القاعدة والإمام الترمذي. والإمام البخاري التنميذ يدفع الإمام البخاري في أنه يصف بعض الأحاديث بانه حسن وليس يقول أنه صحيح مع انه يقول في كثير من الأحاديث أخرى صحيح أيضا يقولون في البخاري هذا بخاري كمان رمينا به ضربنا به بي ارض الحائط هؤلاء يجب الحقيقة ان يعلموا وأن يبين لهم خطور ما إليه ينحرفون وأن من خالف الجماعة ومن شذ شذ في النار وما نحتاج نحن إلا بالحديث الصحيح ما من خدافة في بدو تحضرهم الصلاة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهؤلاء معرضون خاصة في هذا الزمان للذئاب الكاشر عن أنيابها. اليوم كما تعلمون يعني يهاجم الإسلام من أعداء الإسلام ومن المنافقين المتظاهرين بالإسلام. بأسالين مختلفة جدا جدا منها محاربه السنة بشثة الوسائل والطرق وقد يستخدمون بعض المسلمين الطيبين القلوب ليقوموا بالهدم الذي يبطنه هؤلاء لكن يوجهون هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الضعفاء ما يشعرون بمكرهم شخصنا دليل دائما نقرأه في كذبكم ونسمعه في الأشريطة الاستبلال بآية البطرة أن تضل إحدى هما في المذكرة هذا في موضع ثماما ضعف في حفظ مع الضعف في حفظ يتقوى الشهادة ويقوم الرجل واحد. وقام نعم وكذا. حول قولكم أستاذي في موضوع أنهم هل يقولون بمشرحهم لا أه. لبعضهم رسالة عنوان نظرة جديدة في علم مصرع. الحدد. آه، هذا يثير هذا يقول، هذا يقول منه. نعم. نلف نفس السؤال شيخنا ايضا آه. يقولون الثقة اذا نفرد عن إمام الزهوري هذا ما يقبل هذا الثقة. الله أكبر. قالوا اين تلامذة السوري سبحان الله. يعني وتفرد هذا الثقة الوحيد. أي نعم. أي هذا مبين. شيخنا في صدلا لهم ببعض المواضع لكن لما تقرأ كلام مثلا ابن ابي حاتم او ابي حاتم في علل. المثن فيه نكارة فلما كان في المثن نكارة رجع وقال يعني بعد النكارة في المثن على بعلة انفراد هذا الثقة دون بقية الملازمين أوه. والمكترين عن الثوري. يعني مش كونهم فردوا. مجرد استفرد فقط شأنه. نعم. انما اذا كانت المثن نكارة يرجع الى هذا الشأن. بارك الله فيك. هل يصح الاستشهاد للحديث الضعيف بالقرآن ويعزى هذا المثن الضعيف سندا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام لان معناه يوافق ظاهر القرآن أم لا أما اللفظ فلا يعزح أما المعنى فبلا دام أن المعنى كما ذكرت وارد في القرآن الكريم لا شك في صحته أما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهذا اللفظ هذا يحتاج إلى دعم آخر وإذا كان السؤال مفروضا يأنه لا يوجد الا شهاده قرآن لمعناه فمعناه إذا صحيح دون لوضه هذا الذي يبدو لي هذا هو. موجود في الصحيحة الجزء الخامس 96 500. ممكن أخونا علي يقرأ الموضع الصحيح ممكن نعم سيخنا حبيث من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار طبعا لم تذكر شيخنا له إلا طريقا واحدا وهو في مصدد أبي وفي سنده سهيل ابن أبي حزم القطعي فنجاي القطيع أنا اللي في فيديه أنا هو الله أعلم وهذا السنو ضعيف رجاله كله قد غير سهيل هذا فهذا ضعيف وقد عمره الجمهور والحديث قال فيه لاي ثمي راه ويعود الطبرات الأوسط فيه سهيل ابن حزم قلت من الثق يرعجه وليل ترتيق ابن معين في الواية الصالح الجمهور كما تقدم قلت والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت المثن عندي فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن الكريم في تعالى لا يخلف الله وعده وقوله ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون وأما الشطر الآخر فيشهد له حديث عبادة بن صفامي وارفوعا بالأرض ومن عبد الله وسمع وعصى فإن الله تعالى من أمره بالخيار إن شاء رحمة وإن شاء عذبه هنا يبدو في عامل من تلك العامل التي تجعل بعض القواعد أو الضوابط ليس على إطلاقها ووجود هنا شطران وجد هنا شطران الشطر الأول هو كما ذكرنا شاهده في القران الشطر الثاني شاهده في السنة ولوظه قريب من لفظه فربما هذا الاختران هو الذي أوحى إلى صح التعبير لذاك الكاتب أن يقول ما قاله والله عالم ما القاعدة هي كما ذكرنا آنفا أن اللفظ لا يُعزى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. وأما المعنى فثابت بالقرآن يعمل به بمعنى العمل به هو كذلك. الله وأهر أيضا الذي رجح شيخنا ابن القطان أما ذكر الحافظ النكت العمل في الحديث الضعيف إذا كان يوافق ظاهر القرآن جميع العمل. بارك أحسن الله. الله شيخنا الراوي إذا كثر خطأه إلى أن استوعب كل حديثه أو كان الغالب عليه الخطأ. أجد العلماء في كتب الجرح والتعديل يحكمون عليه بالرد إلا أن بعض المواضح مع أنهم يصرفون بأنه ليس له حديث قائم إلا أنه مع وجود تصريحهم بأن كل حديثه ليس بقائم أو ليس له حديث مستوين أو مستقيم يقولون يكتب حديثه ولا يحتج به مثال ذلك قول ابن عديث أبي بكر بن أبي مريم قال الغالب على حديثه الغرائب وقل ما يوافق عليه الثقاء وهو مما لا يحتج به ولكن يكتب حديثه وكذلك ايضا قال ابو حاتم في مروان بن سالم فهل هذا يعد تساهلا او لهذه الحالة ضوابط ممكن ان الرجل يكون كثير الخطأ الى ان يستوعب كل حديث او غالب حديثه ومع ذلك يصلح ان يستشهد به والله الذي يبدو لي والله اعلم أن هذا يختلف من من راو إلى آخر موصوف بمثل هذه الصفة فمثلا أبو بكر ابن أبي مريم هذا أنت تعرف أن سبب طرحه أو طرح حديثه إنما هو أنه كان اختلط وإذا كان الأمر كذلك فيمكن ان يمكن أن يكون له أحاديث ولو قد تكون قليلة وأكد وقد تكون قليلة بالنسبة لبعض الباحثين والسابرين لحديثه ولكن تكون هذه الاحاديث من المحتمل أن يكون قد تحدث بها قبل أن أن يختلط في هذه الحالة لا ينبغي أن يطرح حديثه بالكلية وإنما يمكن أن يستشهد به ما دام أن العلة التضعيف هي الاختباط بخلاف ما لو كانت العلة هو أنه ضعيف الذاكره والحافظة فطرة أو طبيعة فليس له حال خير من حاله هذا. يرد عليه ما خيل فيه، فإن كتابة الحديث لنفس هؤلاء يختلف من رأوين إلى آخر. ما شاء الله. هذا واضح. يعني المختلط ممكن أن يكون ليس له حديث في زمن الاختلاط. أي نعم. وما قال فيه يكتب حديثه بمعنى ما كان في زمن الاستقام صلى الله عليه وسلم. شيخنا أيضا في مسألة خلاف العلماء في قبول زيادة السفاه والحكم عليها بالشدود. هل هذا خاص في باب الوقف والرفع وباب زيادة راون ونقصه وباب الإرسال والاتصال أم أن ذلك يتعدى إلى مثلا على سبيل المثال تصريح مدلس للسماع الجماعه رواه عن المدلس بالعنعنة وفرد أقل منهم عددا أو حفظا رواه عن مبتل بالسماع كذلك أيضا في إثبات صحبة الصحابي أو أنه ليس صحابي كذلك مثلا في إثبات يعني كل ما يدين العلة الموجودة في السنة قد يروي الحديث الجماعة أو الأحفظ الحديثة فيه علة فيخالفهم آخر ويروي الحديثة سليما من هذه العلة <تصفيق> هل قاعدة الزيادة والشذوذ والقبول هل تجري أيضا في هذا الموضع أم تخصص بما هو مشهور ويعني كثير في استعمال أهل العلم في الوقف والرفع والوصل والوزر لا الذي أعتقده هو أن الأمر شامل لكل النماذج من الاختلافات ولكن لا بد من النظر الى صفة ذاك الراوي الذي نستطيع ان نقول ابتداءا انه شذ عن الجماعة وخالفهم في الرفع مثلا او في الزيادة في المتن او في تصريح بالتحديث المدلج او تعيينه ذكروا تامين تعيينه مهيردان نعم نعم لا بد من النظر في في ترجمه هذا الذي جاء بهذه الزياده فاذا كان من من الناس العاديين الذين لا يذكرون ب نزية في الحفظ والضبط مهلاً القاعدة على شمولها وعمومها بخلاف ما لو كان هذا الذي خالف الجماعة بشيء من هذه الأمور أو المواضي التي المحت إليها وتوسعت في ضرب الأمشل بها والحمد لله فإذا كان من عامة الرواد وليس هناك يعني في ترجمته ما يميزه عن أمثالهم فهينئذ تجري القاعدة على عمومها وشمولها هذا هو الأصل إذا ما لاحظنا العلة أو السبب الذي من اجله تبنى علماء الحديث رفض زيادة الثقه إلا بالشروط التي تعرفها وسبقها ذكرنا بعضها بمناسبات النظر يعني إذا لزم توهيم الثقات من أجل ثقة عادي هنا القلب يشهد بانه العكس هو صواب بمعنى بدينا أن نوهم جماعة من الثقات فأيسر منه أن نوحم الثقة خالفهم سواء كان زيادة في المدني أو في السندي أو في غير ذلك من الأمثلة التي أشرت إليها هذا هو الذي يبدوني والله أعلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العرض ورسوله هنا أخونا أبو الحسن كتب هنا قال قرأت بخط الشيخ في حاشية على السلسلة الصحيحة الجزء الثالث تضعيفه السادس. مكتوب الثالث الثالث طيب الثالث تضعيفه إسناد تضعيفه إسناد زيادة ومغفرة ثم تحسينه لها بعموم النص القرآني نعم كبير الشيخ من البحث الثالث لا يعني هذا شاهد من حيث أن الحديث الضعيف اذا شهد لمعناه نص القرآني فهو من حيث المعنى يعني صحيح ذلك لان قوله تبارك وتعالى واذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها فاذا كان لابتداء السلام درجات ثلاث السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاحسن درجات القاء السلام وابتدائه ان يقول المسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاذا اراد المسلم ان يطبق الايه الكريمه فحيوا باحسن منها فهو لا بد ان يزيد شيئا على ما القاه المبتلي بالسلام والا يكون قد طبق شطرا من الآية دون الشطر الآخر منها الذي هو الأكمل حيث قال فحيوا بأحسن منها أو ردها فالذي ابتدأ السلام سلاما كاملا ورحمة الله وبركاته ورد الرد عليه بمثله هو ما رد بأحسن منها إنما رد بمثلها فكيف يكون رد بأحسن منها هنا نحن نستأنف أيضا لتقوية معنى الحديث حتى لو لم يكن مثل هذا النص القرآني هو عمل السرع عمل عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كان يمنع من الزيادة ابتلاء ويزيد في الجواب على السلام كامل هذا الذي أراده مع هذه مع هذا ها اقول هذه مع هذا ايش هذه يعني نصف أي ما مع يعني عموما نص القران مع حلو مع الاشعر نعم ما شاء الله اي نعم مصر. ونسال الله ان يفقيها حديث نبينا مصر. وان يوصلنا اليه الله الله الله ما عليه الراوي اذا اختلف فيه القول امام واحد امام واحد يعني امام واحد مره يوثقه مره يضعفه ما لا فمر عدله هو أخرى جرح ولم يظهر لنا أي دليل على المتقدم أو المتأخر من أي من القولين. فعلاما يحمل؟ هل يقال إنه يجرحه واعتمد التجريح أو يوافقه أو يفصل بين جرح المجمل والمفسر؟ فارك الله ذلك. نقوله كما نقوله فيما لو كان الجارح غير الموافق. فماذا نقوله؟ ننظر إلى تفسير الجرح والجمال. هو نفس الجرح. هكذا يعني العبر في ذلك باب التفسير والإجمال التفسير الجرح إن كان الجرح مفسرا وبعد تفسيره تبين أنه جرح حقيقي إذا نقدم على التوثيق سواء كان الموثق والجارح واحدا أو كان مختلفين والمواضع التي نجدها في كتبكم حفظكم الله بتقديم الجرح هذا محمول ايضا على هذا التبصيح نعم انا شخص يكون جرح ممخسر ومؤثر <تصفيق> يكون جرح الله ممخسر <وفتصر> ومؤثر الجل الثالث من الطائفة الاولى شيخ من عند القراءة الاعداد نبدأ باليمين او نبدأ بالشمال هذا يعني سؤال جانب حتى يأتي الكتاب نعم no. طبعا نبدأ على السنة <تصفيق> باليمين نعم <تصفيق> أما البدء من الشمال أما قلت 11 عمية وقلت 11 عمية وقلت 11 عمية أما البدء من الشمال هذه طريقة الكفار ما شاء الله قال قلتم حفظكم الله في حديث برقم 31 وألف يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل وسلم هو ذاك فعليكم الحديث ذكرتم انه ضعيف بهذا اللفظ وذكرتم من يعني أحد رؤته ومن وثقه ومن جرحه فلما ذكرتم قائمة الموثقين وقائمة المجرحين ذكرتم حضركم الله فقلتم لقد رأينا اسم ابن معين وابن حبان قد ذكر في كل من القائمتين الموثقين والمضعفين، وما ذاك إلا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي فقد يوثقه ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيجرعه وهذا الموصف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد عارف ناصح وحينئذ فهل يقدم قول الإمام الموثق أم قوله الجارح لا شك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه لأنه بالضرورة هو لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبين له أن في ما يطعق الجرح به فهو بالنسبة إليه جرح مفسر فهو إذن مقدم على التوثيق وعليه يعتبر توثيقه قولا مرجوحا مرجوعا عنه ويسقط إذن من القائمة الأولى اسم ابن معين وابن حبان كموثقين وينزل عددهم من الثمانية إلى سته ننظر ايش قول ابن معين حب حب وابن حبان قول ابن معين في الأول قال مرة ضعيف الحديث وقال أخرى والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. يكون هذا تفسيرا طبعا نعم كذلك فست... الشيخ ما قول ابن حبان أن أقول قبل أن تمدني بمددك أن هذا خطأ لكن مددتني بمددك فوصلته بجرح مفسر نعم قال أول ضيف الحديث وقال أخرى الله الذي لا إله إلا هو إنه لا منكر حديث آه. وكذا في الحبان قال يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه آه. ولعل هذا من طريق بقية بارك الله وفيكم بارك الله يحبكم الله يشعرنا طيب شخنا في مسألة صغة الجزم وصغة التمريض وكلام أهل العلم في الفرق بينهما وكذلك قول أهل العلم أيضا يفرق بين حديث وقولهم حديث صحيح أو حديث حسن وبين أثناء الصحيح وإثناء الحسن، ولما يقرأ الطالب العلم يجد المتقدمين لا يتحرون هذا هذا الفرق، بل يجد من الأئمة الذين يذكرون هذا في كتب المصلحة الحافظ ابن حجر أيضا قد لا يتحره فلو تمت حضركم الله متى اشتهر هذا الاصطلاح ومن تعرفون ممن يتحرى ذلك ويلتزمه حتى ننسب القول إليه القول إليه نسبة صحيح فنقول إنه ساقه بالتمريض فهو معروف اصطلاحه في ذلك لأنه ممكن أن يساقه بالتمريض وهو مقبول في جوز السلام ما هذا رد عليك؟ عليكم عليكم السلام, السلام عليكم. <تصفيق> أما متى بدى هذا الاسخلاح جوابي ما المسؤول عنها بعلم من السعيد أما من من العلماء أو الحفاظ الذين يشعرضون هذا التعبير العلمي الدقيق فيحضرني الإمام النووي والحافظ الذهبي ولولا ما ذكرت حول الحافظ عشخلاني لا ضمنت اليهما لكن لعل ذلك ليس قائده مطردة منه يعني المفروض في مثله أن يلتزم هذا التعبير العلمي الدقيق أما كما قلت بالنسبه للعلماء القدامى فمن الصعب ان ننسب اليهم التزامهم لمثل هذا الاصطلاح العلمي الحديث الدقيق، لكن الذي يعني كما يقول اليوم التأبين العصري الشغل الذي يطرح نفسه ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك شيخنا من نسبة الأقران يعني لما أقرأ مثلا لأحد الأمة وقد ساق الحديث بالطبعيف، بالطبعيف رؤيا رؤيا مثلا. بل. وهل ممكن أن أعده من جملة المضعفين للحديث لا ولكن أم... لا يمكنك أن تعده من جملة كذلك للإضطراب فهي... لأنها مضطربة فهي... لأن طنيعهم فهي... مضطرب بذلك لا أعدت ده... على هذا ولا ذلك حين... لا صدق بس حينئذ رشع الأمر إلى التضييم إيه لكن لو أني نظرت في وكان هناك عدد قائمة بالذين صحفوا والذين ضعفوا فلو لا. وقفت مثلا يعني في ذكر هذا الحديث إلا أن مثلا الحافظ الذهبي فكره بصغة التمريض هل لي أن أدخله وأضمه إلى قائمة المضاعفين لأنه أتى بصغة التمريض هذا هو الفائدة في نظر أنا من السؤال هذا أظن أرى جواب مما سبق من كنا نعلم عنه أنه يلتزم هذا الإسلاح في نئذن نعم أه. لكن أنا قضني بالنسبة أنا كلامي بالنسبة للمتقدمين الذين لا نعرف عنهم مثل هذا الاستلاح لا نعرف بهم <تصفيق> بهذا لا مصحي ولا معلم بل هو كذلك لكن أنا أردت أن أقول نتيجة العملية يعود إلى الاستلاح <تصفيق> يعود إلى الاستلاح يعود إلى الاستلاح تماما لو رأينا عالما أو حافظا ممن ذكرنا أسماء بعضهم آنفة نعم يقول في حديث ماروية وموقفنا من هذا الحديث مبدئيا هو أنه رائف إذا رأينا حافظا من هؤلاء الحصاد الذين يلتجمون هذا نعم. قال في حديث ماروية فنحن نأخذ من هذا فضيقا نعم لكننا لسنا ملزمين بالاستمرار عليه فيما إذا وجدنا لهذا الحديث اسنادا ينافي التضعيف إما أن يكون حسنا على الأقل لغيره أو من ما لا يخطر إخوة الإيمان تتمه الكلام في الشريط التالي نعم. الآن هذا ندعه جانبا نعم. وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الإصلاح فقال في حديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن بعض اللزوم نحن نعتبره ضعيفا نعم واضح؟ نعم حينيذ سبق الجواب على قولك اذا وقفنا على إثناء الآخر لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة يعني في الثمرة آه. لكن ما هو الفرق الفرق أن هؤلاء المتاخرين صرحوا وأعم الذين التزموا أنهم إذا قالوا رؤيا فهو إشاره ضعيف أولئك لم يصنعوا صنعا ولم يقالوا غيرهم لكن تعبيرهم بروية من النهي العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع أخي الكريم لم تنتهي مادة هذا الشريط ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي